موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت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 من ثقلت موازينه فولائك هم المفلحون فمن ثقلت موازينه فولائك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم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 لا عليكم فكنتم بيات تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين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 قال اخسوا فيها قال اخسوا فيها ولا تكلمون قال اخسوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امننا فاغفر لنا وارحمنا, فاغفر لنا وارحمنا. خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاء الدين قال إِلَّا لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا فانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو لا اله الا هو رب العرش الكريم